بسم الله الرحمن من لدن خشيم خبير أن لا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي What? تغشون ثيابهم يا Amen. Wow. الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ مَا آمُونَ بِيَاهَ تَهْدِي قُور وَلَئِن آذَىٰنَّ ناها منه إنه لا يأوسون كفور ولئن أذقناه نغما تولن ذهبا في وَنَغَنِّ لَكَ فَارِقُونَ بِمَا مَنَّ وَفَاءَ و there yeah. and يَا رَبُّنَا نَرَى رَبِّي وَيَقُولُ على الظالمين الذين يخذلون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهو وما كان لهم كانوا يبصرون أولئك الذين خفرون بفنی فَلِلَّهِ شَرِيقٌ تَرَى عَمَّا Mmm. -hmm. One eye Oh, no. Back me ان في مغزل <تصفيق> وكان في مغزل ذليل يا بني رحم ما ولا تكن ما قد قَالَ فَآوِي إِلَى دَبَلٍ يَغْصِمُنِي وَقِيلَ يَأْمُرُهُمْ بِالْحَرَارَةِ وَقِيلَ يَأْمُرُهُمْ طيلًا بالقد لقم من الظانين ونادوا قربهم فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَنْلِي وَإِنَّ وَغْدَكَ الْخَوْفُ أَحْكَمُ الْحَالِينَ قَالَ يَسْأَلُونَ من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به موسیقی mm -hmm. رَأَيْنَا النُّورَ فِي الثَّانِي بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي ربي صوماً غالباً ألا بعذل غادي. ما تصديق فَاوَامَ نَهُمْ وداءهم قومه لهرعون إلي ومن قبل كانوا يعملون وليس منكم رجل رشيد قالوا لقد وللت ما لنا في بناتك من قالها ثم لا بثأبٍ من الليل ولا يلتفي منكم أحد هذا هو الصبح أليس صبح بقريب فلما جاء لم فرنا عليها حجرت من الجيل مرضود مسو وما فعل وما هي وإلى مدينة أومأوا بالمكياة والميزان بالقِس ولا تبخس الناس شيئا ولا تغسل في الأرض. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما صلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في خاني من نور الظن خان خسان و ما ما ما استقر وما What? Mm -hmm. What? Mm -hmm. ألا بخل لم يكن بعيداً فمد ولا تجربه كفير وسيط وَإِنَّهُ لَفِي شَيْءٍ مِنُّهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ بَعْثِنَ كَمَا أُمِرَتْ وَمَا سَبَبَ مَعَكَ ولا لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمزتهم طرف النار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السير ذلك ترى لي والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من No. قل للذین لا يؤمنون ولن <تصفيق> نقص John. Yeah.